صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالين آمين والذاريات ذرواء فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقدسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف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 اذْخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ فَرَغَ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ مِنْ سَمِينٍ فَأَرْبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ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 ما تذروا من شيء أتت عليه إلا جعلته كرميم وفي ثمود إذ خيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون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 فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنتَ بِمَلُوم وَذَكِّر فَإِنَّ الذِّكْرٰتَ سَعَى الْمُؤْمِنِينَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونْ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ إِنَّ إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يفتعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون الحمد لله رب العالمين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 وكتاب مستور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تموم السماء مورى وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ يَوْمَ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ نَارِ جَهَنَّمَ مَدْعًىٰ هَٰذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنتُم بِهَا تَكْذِبُونَ افَتَشْرٌ هَذَا امْ أَنْتُمْ لا تَبْصِرُونَ اصْلُوهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ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 مُتَّكِئِينَ على سُرُرٍ مَصْفُوفَةٍ وَزَهْوَةِنَّ بِحُورٍ عِينٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ۖ أَلْحَقْنَا ذريتهم وَمَا أَلَتْنَاهُمْ من عملهم من شيء كل مرء بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتعون يتنازعون فيها كأسا لا لغن فيها ولا تأثير وَيَقُوفُُ عَلَهِمْ رِمَانُ لَهُم كَأَنَّهُم لُؤلُ مَكْنُون وَأَقُبَ لَ بَعْبُمْ عَلَ بَعْضَتَ بعض سَأَلُون قَاوا إَِّكُن قَبِلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقل فمََّ اللَّهُ عَلَينَا وَقَاانَ عَذَابَ السَّمُوم إِ كُنَّ مُِ قَبِل نَدَعُ إِهُهُ وَبَرُّ الرَّحيِيم فَذَكرِر فَمَا أَن تَ بِنِعمَةِ رَبّكَ بِكَهِ مِ وَلَ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 أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ أَمْ يُرِيذُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ أَمْ لَهُمْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ تُبَاحَ لِلَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ وَإِن يَرَوْ كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْقُومٌ فَذَرُهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ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 وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإذ بار النجوم الله سَمِعَ سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا فيمن وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من هو آليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك اللهم من كل ذنب ونتوب إليك وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ أَنْتَ الْغَنِيُّ وَنَحْنُ الْفُقَرَاءُ إِلَيْكَ اللَّهُمَّ إِنَّا إِيَّاكَ نَعْبُدُ ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو عنا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 يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم أعطنا ولا تحلمنا وزدنا ولا تنقصنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارضعنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إن استغفارنا مع إصرارنا للؤم وإن تركنا استغفارك مع علمنا بسعة عفوك لعجل كم تتقرب إلينا بالنعم مع غناك عنا وكم نتبرض إليك بالمعاصي مع فقرنا إليك يا من إذا وعد وفى وإذا أوعد عفى أدخل عظيم جرمنا في عظيم عفوك يا كريم يا مغيث أغثنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم تقبل صيامنا وقيامنا واركوعنا وسجودنا اللهم بلغنا ليلة القدر واكتبنا فيها من المقبولين اللهم تقبل منا ما قدمناه في شهر المزيد على تقصيرنا وأعد علينا رمضان سنين متتالية ووفقنا جميعا فيه للعمل الصالح الرشيد اللهم استعملنا في طاعتك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 أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء نومنا وأحزاننا اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الغلل وأسبغ علينا به النعم وادفع عنا به النقا واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين ولا تجعلنا ممن اذ تهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين فأصبح من آخرة من النادمين اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عناه اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا علينا اللهم اجعل مقائدنا وسائقنا إلى رضوانك وجناتك اللهم لا اجعلنا ممن اتبع القرآن فقاده إلى رضوانك ولا تجعلنا ممن تبعه القرآن فزج بي قفاه إلى النار اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدودا ولا تجعلنا ممن أقام حروفه وضيع حدودا اللهم اجعلنا ممن قال فيهم نبيك خيركم من تعلم القرآن وعلمه اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك اللهم وفقنا لحفظ كتابك وذكرنا منهما نسينا اللهم وفق أولادنا وذرياتنا لحفظ كتابك واستعملهم في طاعتك اللهم وفق هذا المسجد لكي يعلم أبناء المسلمين اللهم وفقه في رسالته اللهم اجعله نبراسا للقرآن الكريم اللهم منفقا خلفا اللهم اعط منفقا خلفا اللهم اعط منفقا خلفا اللهم باعد بينهم وبين النار بصدقاتهم اللهم خذها ونميها لهم يا أكرم الأكرمين اللهم اغفر لنا في هذه الليلة أجمعين وهم المسيئين منا للمحسنين يا من أظهر الجميل وستر القبيح يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر يا يا عظيم المن يا واتع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة يا صاحب كل نجوى ويا منتهى كل شكوى يا ربنا ويا سيدنا ويا غاية رغبتنا نسألك يا الله ألا تشوي وجوهنا بنا على النار اللهم حرم وجوهنا على النار اللهم حرم وجوهنا على النار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 جائے وعطيتك أفضل العطية وأهماها تطاع ربنا فتشكر وتعصى فتغفر وتجيب المنطر وتكشف الضر ولا يجزي بآلائك أحد ولا يبلغ مدحك قول قائل اللهم اجعلنا في هذه الليلة من الفائزين واكتبنا فيها من المقبولين اللهم ما, أنزل... اللهم ما قسمت فيها من رحمة وبركة وعافية وسعة في الرزق فاجعل لها منه أوفر الحظ والنصيب وما أنزلت فيها من شر وبلاء وفتنة فاصرفه عنا واصرفنا عنه يا أكرم الأكرمين اللهم أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا وتوفنا وأنت راضٍ عنا اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إذ والغنيمة من كل بذ والفوز بالجنة والنجاة من النار إلهنا وعزتك ما عصيناك إذ عصيناك ونحن بجلالك جاهلون لا لحقوبتك متعرضون ولا لنظرك مستخفون ولكن سولت لنا أنفسنا وغلبت علينا شقوتنا وغرنا سترك المرخي علينا فبحبل من نعتصم إن قضى تحبلك عنا وإلنا كلما كبرت سننا كثرت ذنوبنا فإلى متى نتوب وإلى متى نعود اللهم إنا نسألك توبة نصوحا لا نشخى بعدها أبدا اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلوا السخيمة صدورنا اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا من وسعت رحمة كل شيء نحن شيء فالتسعنا رحمتك يا أرحم الراحمين يا من كتب على نفسه الرحمة لعباده نحن عبادك فارحمنا يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ربنا أبلنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة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 li ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم كل إخواننا المستضعفين في غزة وفلسطين اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم اللهم ثبت الأرض من تحت أقدامهم واربط على قلوبهم وسدد رميهم واخذف الرعب في قلوب أعدائهم اللهم زلزل الأرض من تحت قدام أعدائهم اللهم من اليهود الذين يكذبون رسلت ويصدون عن سبيلك ويقاتلون أولياءك اللهم أحصيهم عددا وافطلهم بددا ولا تغير منهم احدا لقوتك وعزتك يا كريم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله اكبر